عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكثرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه تردعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ